والذاريات ذروًا فالحاملات وقراً فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً إنما توعدون لصادقًا وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك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 آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون.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 فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تنطقون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 وهو ملين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرومين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامهم مِنْ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون